فهذه المسائل ترجع ل أ ه ل العلم و لاهل الشان كم بقيت في كتاب نعمه السلطان لا تنسون ا في الخرف ا س أ ل و ا أ س ئ ل ة في الدرس أ ح س ن يقول أ ح س ن الله إ ل ي ك م ما ر أ ي ك م في اناس يحبون ا ل د ع و ة إ ل ى الله ويحبون الخير ولكن يزهدون في العلم الشرعي خاصه علم التوحيد ونحو ذلك ا ل د ع و ة لا تقوم إ ل الا ب ا ع ل م ل لا تقوم إلا د ع و تقوم ة بالعلم ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام نضر الله امرا سمع, سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها إ ل ى من لم يسمعها فالتبليغ في ا ل م ر ت ب ة ا ل أ خ ي ر ة ليس في ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى